قد ذكرنا من الفوائد الجليلة في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن قوله تعالى يا أبا تفعل ما تؤمر قد دل على أنه لا يجوز للعبد أن يفعل إلا إذا أمره الله ورسوله وأنه لا يجوز له أن يتقدم بين يد الله ورسوله بقول ولا بفعل فلا يجوز له أن يقول حتى يقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز له أن يفعل حتى يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتكون أقوال العبد تابعة لأقوال الله ورسوله ولتكون أفعال العبد تابعة لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم هذا أن لا يتقدم العبد بين يدي الله ورسوله بحب ولا ببغض فينبغي أن يكون حب العبد وبغضه تابعا لمحبة الله ورسوله فلا يحل لعبد أن يحب حتى يأمره الله ورسوله ولا أن يبغض حتى يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فمطلوب من العبد أن يحب إلا بأمر وأن لا يبغض إلا بأمر ومطلوب أنه إذا أحب بأمر وأبغض به أن يلاحظ مقدار حبه وبغضه فيكون أصل الحب والبغ تابعا لأمر الله ورسوله وأن يكون مقدار الحب والبغ تابعا لأمر الله ورسوله فلا يحب العبد لهواه ولا يبغض العبد لهواه ولا يبغض قدرا معينا ولا يحب قدرا معينا إلا بنص وهي مسألة جليلة ينبغي أن يتفطن لها المسلم فإن عبودية الجوارح بعد عبودية القلب فإن القلب ملك البدن والأعضاء جنوده وعبودية الملك ليست كعبودية الرعية فمن لم يكن عمل قلبه تابعا لأمر الله ورسوله فلما ينتفع بأعمال الجوارح وسوف أضرب مثالا مبينا فالله عز وجل فرض على عباده عبوديات متنوعة فالصلاة عبودية والصوم عبودية والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك فإذا تعبد العبد لله عز وجل بعبودية الصلاة والصوم لكنه جعل عبودية الاستغاثة والنذر لغير الله عز وجل لم ينتقع بعبودية الصلاة والصوم فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله عز وجل بالاستغاثة والنذر والذبح وسائر ما شرعه الله عز وجل فإن صرف حقيقة العبودية من استسلام القلب لله عز وجل بالاستغاثة والخوف والرجاء فإن لم يفعل وصرف هذا كله لغير الله عز وجل ثم صرف لربه عبودية الجوارح لا ينتفع بها فإن انتفاع العبد بالصلاة والصوم والذكر بعد قيامه بعبودية القلب التي تستلزم عمل الجارحة أن يكون عمل قلبه كله خالقا لربه أن يكون تعلق القلب لله عز وجل فقط حينئذ ينتفع العبد بأعمال الجوارح فهذا الباب يشبه ذاك إذا لم يتقدم العبد بين يدي الله ورسوله في أمر إزاره ولحيته فلا يتم له الانتفاع بهذا تمام الانتفاع حتى يكون حبه وبغضه تابعا لله ورسوله لكن إذا كان حب العبد وبغضه تابعا لهواه فلا يبغض إلا من عارض هواه ولا يحب إلا من وافقه فلا ينظر في حبه وبغضه إلى جهة الشريعة بل يكون متقدما بين يد الله ورسوله فهذا العبد لو وقف عند حدود عمل الجارحة بعد الله ورسوله لا ينتفع تمام الانتفاع إذ حقيقة التقدم أن يتقدم العبد بعمل قلح فالحب والبغض هما أصل هذا الدين وكل عمل الجوارح كالتابع لهما وفي سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه من أحب لله وأبغب لله وعط لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأعطى لله فمن أحب بذل وأبرض لله ومنع لله فمن أبرض منع فمن كان حبه لربه كان عطاؤه له ومن كان بغضه لربه كان منعه له ومن كان حبه لهواه كان منعه لهواه وهذا يقع فيه ثيام من بني آدم بل قلما يسلم منه أحد فهذا هو حقيقة العبودية أن ينظر الرجل في حبه وبغضه فلا يتقدم بين يدي الله ورسوله فإن بعض الناس يبغضون لأهوائهم ويحبون لأهوائهم فأحب الناس إليهم من أكرمهم وعظمهم وقضى مصالحهم وأبغض الناس عندهم من زجرهم ومنعهم وضيق عليهم ولو كان من أحب الناس لله ورسوله وقد روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده من حديث بريدة رضي الله عنه والبخاري هو الحديث مختصرا وطوله أحمد قال بريدة رضي الله عنه أبغضت علي بغضا لم أبغضه أحدا قد قال وأحببت رجلا من قريش لم أحبه إلا على بغضه عليا فهكذا يفعل الناس أبغض عليا لأمر من أمور الدنيا فصارت أفعال الجوارح تابعة لأفعال القلب أبغض عليا فأبغض فيه فأحب رجلا من قريش لمجرد أن الرجل يبغض علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهكذا سائر الناس تبغض الرجل فتخالف أقواله ولو كانت السنة معه تحب الرجل فتذود عنه ولو دلت النصوص الشرعية على خطئه بل وأحيانا على بدعته قال بريدة فبعث ذلك الرجل على غيل أي فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام على سرية قال فصحبته ما صحبته إلا على بغضه علي حتى الخروج للغز كان من أجل البغض لعلي حتى حركات البدل صارت تابعة لحركة الخلب محبة وبغضا قال فأصبنا سبيا أي جماعة من النساء فكتب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا من يخمسه أي من يخرج الخمس الذي لله ورسوله قال بريدة فبعث إلينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فخمس وقسم وفي السبي وصيفة هي أفضل من السبي فخمس وقسم وخرج يقطر رأسه وفي رواية في المسند خرج وقد غطر رأسه فقلن له يا أبا الحسن ما هذا أي لماذا يتقاطر الماء من رأسك فقال علي ألم تروا الوصيفة التي كانت في السبي فإنني قسمت وخمس فصارت في خمس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صارت في أهل بيته ثم صارت لآل علي فوقعت عليها قال بريدة فكتب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشكو إليه علي فقلت له ابعثني مصدقا أي لي أصدق ما تقول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني مصدقا فجعلت أقرأ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما قرأ أقول صدق قال فأمسك بيدي وبالكتاب وقال لي أتبغض علي قلت نعم قال لا تبغضه وإن كنت تحبه فازدته حبا فوالذي نفسه بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفه قال بريدة رضي الله عنه فما كان من الناس أحد بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من علي ففي الحديث فأن الرجل قد يتقدم بين يدي الله ورسوله بحب أو ببضر فقد أبغض بريدة عليا والله ورسوله يحبان علي وفي الحديث أيضا أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الناس دينا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أتبغض عليا لم يكذب وفيه أنه بعد مقالة النبي له صار علي من أحب الناس له بحفظ ما تجده عند كثير من الناس يبغض الرجل لا شيء إلا لدنيا لأنه أغلظ له يوم أو سبه في مقام أو ظلمه ذات ليلة فإذا تغير قلبه لا يقدر على محبته ولو فعل الرجل كل خير يراه قائما فلا يحبه يراه صائما فلا يحبه يراه محافظا على السنة الراهرة فلا يحبه بل ربما راه ذائدا عن الله ورسوله فلا يحبه لأن القلوب مدنسة بالمعاصي وقد ألفت أن تتقدم بين يدي الله ورسوله بعكس أصحاب النبي إنما يجعلون أفعالهم تابعة لقول الله ورسوله فقوله تعالى افعل ما تؤمر أول ما يدخل فيه الحب والبغض افعل ما تؤمر من الحب فاذا لم تؤمر لا تحب ولو كان الرجل من اقرب الناس اليك ومن اكترم احسانا لك ولا تبغض الا بامر الله والرسوله لكن ان يكون الرجل يلبس بعد امر الله ورسوله ويأكل بعد أمر الله ورسوله ويحب قبل أمر الله ورسوله ويبغض قبل أمر الله ورسوله فهذا الرجل قد نفسه ظلما بينا ولم يقف عند حقيقة العبودية فإن عمل الجارحة تابع لعمل القلب وعمل القلب أعظم بل هو الأصل فالأصل أن يكون الحب والبغض تابعا لمحبة الله ورسوله وإذا قصر العد في عمل الجوارح بعد ذلك كان الأمر هينا أن لو عكس الأمر فلا تتقدم بين يد الله ورسوله بحب ولا بمقدار الحب ولا بمقدار البغض فإنك قد تبغض الرجل لصغيرة فلا تزال تعظم في بغض قلبك حتى يكون أبغض إليك ممن ارتكب كبيرة فالمعاصي درجات والطاعات درجات فليكن حبك تابعا للأمر ومقدار الحب تابعا للأمر وليكن بغضك تابعا للأمر ومقداره تابعا لأمر الله ورسوله تلك هي حقيقة العبودية التي غفل عنها كثير من الناس أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد إن مما يعين العبد على هذه القاعدة الجليلة أن يكون العبد من المحبين لله ورسوله فمن أحب الله ورسوله صار كل فعل له تابعا لهذه المحبة بل من أحب مخلوقا صارت أفعاله تابعة لهذه المحبة فيحب ما يحبه محبوبه أي كان وقد قال أبو الطيب المتنبي حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي حبيب إلى قلبي حبيب حبيبي هذه قاعدة المحبة فمن أحب أحدا أحب من يحبه لمحبته وقال أحد الشعراء المحبين وقد أحب مرأة سوداء اللون فلما تكاملت المحبة في قلبه أحب السواد لأنه لون من يحب فقال أحب لحبها السودان أي سواد يحب. لأن المرأة التي يحبها سوداء أحب لحبها السودان حتى أحب لحبها سود الكلاب يحب أي كلب أسود لأنه صار يحب هذا اللون وقد ذكر ابن القيم أن كان يحب مرأة فاستعمل الهاون كثير التي تدق به الأطعمة فوجد في تركته عند الموت ألف هاون منها كلما وجد هذه الآلة اشتراها لأن المرأة صارت تنسكها بيده لتدق بها الأطعمة اشترى ألف آلة لأنه أحب على الحقيقة لا تضحى بل ابك على نفسك فلو أحببت ربك عشر هذه المحبة لا حالك لكنك لا تفعل تحب لهواك وتبغض لهواك ولا تنظر هذا الرجل يحبه الله أو يبغضه قبل أن تتقدم فيه بحب وضب وفي الصحيحين إن فاطمة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العجل في ابنة أبي قحافة فقال لها أي بنية ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى قالت أحبي هذه فلما كلمها أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن ترجع إلى رسول الله مرة أخرى في عائشة قالت والله لا أكلمه فيها أبدا ألست تحبين ما أحب فلو كنت تحب الله عز وجل لأحببت من يحبهم ولو أساءوا إليك وأبغبت أعداءهم ولو أحسنوا إليك فتلك قاعدة المحبة والمحبة تستلفم الغيرة وكل غيور محب وكل محب غيور وإذا خل الخلب عن الغيرة فقد خل عن المحبة وإن زعم أنه من المحبين فأقوى الناس دينا أعظمهم غيرة وفي الصحيحين أتعجبون من غيرة سعد لا أغير منه والله أغير من فمن أحب الله عز وجل وأحب نبيه عليه الصلاة والسلام استلزم ذلك أن يكون غيورا لهما فإذا ضيعت حقوق الله ورسوله وانتهكت محالم الله ورسوله تغيظ قلبه وجوارحه على منتهك حرمات الله ورسوله مهما كان أمره ولو كان من أقرب الناس إليه فصار بغضه وتغيره تابعا للغيرة التي استلزمتها المحبة وقد رو في مسنده وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلقٌ أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب وفي المسند ما كان خلق أبغض إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب فصار الذي يبغضه يبغضونه والذي يحبه يحبونه قالت عائشة ولقد كان الرجل يكذب الكذبة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يزال في نفسه عليه حتى يعلم أنه أحدث لله توبة كان أبغض الخلق إليه الكذب والكذب مجانب للإيمان كما قال أبو بكر رضي الله عنه وقال ابن وقال ابن مسعود لا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى لا يبقى فيه من البر موضع إبرة أو قال موضع ثقب إبرة فكان إذا كذب الرجل لا يزال في نفس النبي عليه من الغضب والغير وفي الحديث كان إذا اطنع على أحد من أهل بيته كذب كذب لم يزل معرضا عنه حتى يحدث لله توبة كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته لكن إذا عص الرجل من أهل بيته لا تنفعه الخرابة فإذا كذب الرجل لا تنفعه عندك قرابته ولا ينفعه إحسانه إليك ولا إجلاله لك لو كنت محبا فإذا انتهكت المحالم ثارت الغيرة في قلبك فإذا لم تفعل وكان قلبك باردا فنح على نفسك وابكي على ضياع المحبة فليست المحبة ادعاءا لكنها عمل فالذي حصل المحبة يصير حبه وبغضه تابعا للنفس وإذا خلت محبة الله عز وجل من قلب العبد صار محبا لهواه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم والقلب موضع إذا لم يمتلئ بمحبة الله ورسوله امتلى بضد ذاك وتغير القلب وتغيبه على أهل المعاصي والبدع ولو كانوا آباءنا ومهاتنا وأقاربنا أصدقائنا هذا التغير يحصل في القلب تلقائياً إذا وجدت المحبة الصادقة والإيمان الكامل لا يحتاج الرجل أن يجلس ليعصر القلب بل كما قال الله رب العالمين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أتجد رجلا يحب بقلبه من حد الله ورسوله لأنه الصديق هذا تجده لا تجده فإن وجد فليس بمحب على الحقيقة لا تجده لا يوجد في دنيا الناس هذا فإذا عاص الرجل وهو من المحسنين لك ومن أقاربك ومن أصدقائك ومن من يجلك ويعظمك فلم ترى في القلب تغيبا ولا تغيبا ولم ترى في نفسك شيئا فأين غيرتك وأين محبتك لأن الله أحب إليك من كل شيء هكذا ينبغي أن يكون والذي عصى وابتبع انتهك محالم المحب الى وهو الله عز وجل واذا قام الرجل بما اجبه الله عليه وولاه بالطاعات ولم ترى في قلبك محبة له وودا فنه نفسك ان الذين امنوا وعمل الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن لم تجد مودة القلب لمن تراه على الجادة فاعلم أنك فقدت من العمل الصالح بمقدار فلا تفتش في أعمال الجوارح ولكن غص على قلبك وانظر بمن امتلأ الحب والبغ أصل كل حركة في العالم فإن وجدت قلبك تغيظ على الناس لظلم ظلموه لك أو لعداوة أو لأنهم انتقصوا من حقك يوما أو سبك بعضهم وإن وجدت القلب متغيرا متغيرا وحاولت أن تغيره فعجز فأعلم أنك لا تنتفع انتفاعا تاما بعمل الجوارح من تقصير الثوء وإعفاء اللحنة لو كان قلبك صحيحا لاستقامة البذل فسد أصلك فتغير الملك فهل تنتفع بعمل الجوارح مضغة فيك تقلبها لا تقدر على نزع حب وضب فهي فاسدة لو امتلت من محبة الملك كانت المحبة لازمة لمحب الله ورسوله لكن يتغيض عليك الرجل ويغلب لك فلا ترى في قلبك إلا البغض والغيض والغضب يرد عليك بعضهم في مقالة أو فلا ترى في قلبك إلا الغيب الذي يأكل كل عبارة طيبة فلا ترى إلا كلمات حالقة وعبارات سالقة ولا ترى موضعا لرقة ولا مكانا لرفق مهما كان هذا الرجل هذا من أعظم الغبن ومن التقدم بين يدي الله ورسوله وهي مسألة جليلة تحتاج لأكثر من مقام فمن أعظم الفوائد أيها الإخوة أن يراعي الرجل هذه المضغة على صفر حجمها لكن كم ينتكس من الناس بها مضغة لكن كم يصفر نار بسببها وكم دخل من العلماء نار جهنم لأن قلوبهم تبعت أهواهم فوقع الحسد في قلوبهم لجماعة فأبغضوهم وعارضوهم وخانفوهم ودخلوا النار بسبب هذا فقوله افعل ما تؤمر يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح فلا تهتم بظاهر فسد باطله ولا تقتصر على باطل فسد ظاهره بل أصلح ظاهرك وباطنك ولز بجناب الله عز وجل فإن لم يخلصك الله عز وجل من محبة النفس فقل يا لشقاء القلب ويا لشقاء البدن اللهم اغفر لنا ذنوبنا